بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عظيم الشان قوي السلطان ظاهر البرهان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الرحمة والغفران الواحد الديان والرحيم الرحمن وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله سيد ولد عدنان من أوتي فصاحة اللسان وبراعة البيان ما آمن به من أحد واتبع شريعته وسنته إلا فاز بالسعادة وفراديس الجنان وما كفر به من أحد أو تنكب طريقته وشريعته إلا كانت عاقبته الخذلان والخسران صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أولي الطهر والإيمان الذين كانوا خير رهبان وأشجع فرسان والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب ونصب الميزان أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى وسلم عليه الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله تعالى بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هيا بنا أيها الإخوة لنواصل مسيرتنا الطيبة في شرحنا لآيات من كتاب ربنا تبارك وتعالى ومع اللقاء الثاني عشر من سلسلة دروس وعبر من قصار السور وكان حديثنا في اللقاء الماضي والمحاضرة الأخيرة عن سورة الفيل وهذه الليلة أيها الأحباب سنتناول فيها بإذن الله تعالى وعونه وطوله ومدده شرح سورة الهمزة وهي سورة مكية نزلت قبل الهجرة النبوية وقد تكون نزلت بمكة تشرفها الله وزادها الله تشريفا وتكريما قيل ان هذه السورة نزلت في الأخنس بن شريق وقيل نزلت في الوليد بن المغيرة وقيل في غيره لأنهم كانوا يهمزون ويلمزون وكانوا يعيبون ويتنقصون حيث أنه غرتهم أموالهم وجاههم وسلطانهم فنزلت السورة فيهم تتوعدهم وتذكر حالهم وتذكر شقاوتهم في الآخرة يقول مجاهد رحمه الله والحق أن السورة عامة إن صح نزولها في هؤلاء الذين ذكرت فذاك وإلا فإنها عامة في كل هماز ولماز في كل عياب ومتنقص في كل من غره ماله ومتاعه فألهاه ذلك عن طاعة ربه وأشغله ذلك عن طاعة مولاه يقول تبارك وتعالى فيها بسم الله الرحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكله مزة لمزة كلمة ويل هنا اختلف أهل العلم رحمهم الله في بيان معناها اختلاف تنوع يرى بعض أهل التفسير أن كلمة ويل تعني وادا في جهنم فهو واد في جهنم تستعيذ جهنم من حره وقيل إنها كلمة تذكر عند التوعد والهلاك والعذاب والدمار والنكال وقد تأتي كلمة ويل للتعجب وللاستغراب مثل قوله تعالى على لسان ولد آدم عليه السلام قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء تأخي ومثل قوله تعالى على لسان سارة رضي الله عنها امرأة الخليل قالت يا ويلة األد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا فقد تأتي هذه الكلمة للتعجب وقد تأتي للوعيد وتارة تأتي مطلقة وتارة يذكر معها الوعيد إذا جاءت مطلقة مثل قوله عز وجل هنا ويل لكله مزة لمزة وقد تأتي وقد ذكر معها الوعيد مثل قوله تعالى فويل للذين كفروا من النار فذكرت النار هنا أو كقوله فويل للذين كفروا من عذاب يوم أليم أو كقوله فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أما كلمة ويح فإنها تقال عند العرب للترحم إذا قالوا ويحك يريدون الترحم له وإذا قالوا ويلك يريدون تهديده بالعذاب وبالنكال ويل لكله مزة اللمزة هلاك وعذاب ودمار لكل من اتصف بهتين الصفتين القبيحتين ويل لكل وقوله تعالى كل مزة من أدوات العموم ويل لكل همزة اللومزة وقد اختلف أهل التفسير في بيان معنى قوله تعالى همزة أولا علينا أن نذكر الصيغة اللغوية لهذه الكلمة همزة على وزن فوعلة وهذه يقول أهل اللغة إنها من صيغ المبالغة تفيد التكرار والإصرار على هذا الشيء فإذا قالت العرب فلان سخرة أي كثير السخرية ضحك كثير الضحك لعنه كثير اللعن همزه كثير الهمز أما معناها الإصطلاحي أو معناها اللغوي أما معناها اللغوي فقد اختلفت أقوال المفسرين فيها يقول مجاهد رحمه الله ويل لكل همزة الهمزة هو الذي يخوض في أعراض الناس واللمزة هو الطعان الذي يطعن فيهم ويعيبهم ويتنقصهم ويل لكل همزة لمزة ويقول الربيع بن أنس رحمه الله تعالى ويل لكل همزة لمزة همزة الذي يهمزه في حضوره ولمزه الذي يهمزه من خلفه أي في غيبته وهذا القول أيضا ذهب إليه أبو العالية رحمه الله وسئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن معنى هذه الآية فقيل له من هؤلاء الذين توعدهم الله تعالى بالويل قال أولئك الذين يمشون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الذين يفعلون هذا الذنب الكبير ويل لكل همزة اللمزة أما اللماز في اللغة العربية فهو الذي يعيب الناس وينتقصهم بعينه وحاجبه بالغمز والهمز واللمز ويل لكل همزة اللمزة وقالت تعالى أيضا كما في سورة القلم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم وذكر الله عز وجل اللمزة في آيات كثيرة منها قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب وقال جل شأنه ومنهم من يلمزك في الصدقات يقول الشنقيطي رحمه الله فتبين بذلك أن اللمزة في حضور الإنسان وأن الهمزة في غيبته أي من خلفه إذن الهمزة هو المغتاب الخائض في أعراض الناس المتفكه في لحومهم الذي يخوض في أعراضهم ويتكلم في غيبتهم بالتنقص ويل لكل همزة للمزة ويل لهذا الذي اتصف بهذين الصفتين القبيحتين فهو هماز لماز شأنه ودأبه وحياته يقضيها في الهمز واللمز يخوض في أعراض الناس يخوض في لحومهم يتفكه ويستمتع بذكر مساوئهم في غيبتهم ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة حينما سأل فقال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا لا يا رسول الله قال ذكرك أخاك بما يكره والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قالوا يا رسول الله إن كان فيه ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته والبهتان أعظم من الغيبة ويل لكله مزة لومزه ويل لهذا الذي سلط لسانه على أعراض الناس ويل لهذا الذي سلط هذا الثعبان بين فكيه للخوض في لحوم العباد ويل له وجاء في معجم الطبراني فإن الآثار أيها الأحباب وإن الأخبار قد تواترت وكثرت جداً في ذكر وعيد الهماز اللماز جاء في معجم الطبراني بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل وانصرف فقام آخر فوقع فيه أي وقع في عرضه فقال صلى الله عليه وسلم لهذا الذي اغتابه قال له تخلل يعني نظف أسنانك قال ومما يا رسول الله ما أكلت لحما قال إنك أكلت لحم أخيك إنك أكلت لحم أخيك ويل لكل همزة لمزة إن الغيبة من كبائر الذنوب إن الغيبة من أعظم العيوب ومن أسباب حلول مقطع مقطع وسخط علام الغيوب جل شأنه ويل لكل همزة لمزة يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا ويقول تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وفي السلسلة الصحيحة أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مر في نفر من أصحابه على جيفة بغل منتنة فقال لأن يأكل الرجل من هذه الجيفة فيملأ بطنه خير له من أن ينهش عرض أخيه أن يملأ بطنه من هذه الجيفة الخبيثة خير له من أن ينهش لحم أخيه وأن يقع في عرضه إن الغيبة من علامة النفاق إن الغيبة دليل على عدم كمال الإيمان إن الغيبة دليل على ضعف الوازع الإيماني في القلوب نعم أيها الإخوة والدليل على ذلك ما ثبت في مسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي برزة الأسلامي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب, لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو كان في جوف بيته رأيتم النداء من النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه من هؤلاء إنهم المنافقون المخادعون فدل ذلك على أن الغيبة وعلى أن الهمزة من علامات النفاق ومن علامات مرض القلوب والعياذ بالله ويل لكل همزة اللمزة لقد علمتم فضاعة الربا وشناعته وعظم إثمه وجرمه وعظيم عقوبته لكن الهمزة ولكن الغيبة قد تفوق في الإثم بعض أنواع الربا والدليل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث سعيد بن يزيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أربى الربى الاستطالة في عرض أخيه المؤمن بغير حق إن من أربى الربى الاستطالة في عرض أخيه المؤمن بغير حق كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه فرفعت للقوم ريح منتنة كأنها ريح جيفة ما شموا قبل ذلك مثلها فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح؟ ريح من هذه قالوا الله ورسوله اعلم فقال صلى الله عليه وسلم انها ريح الذين يغتابون المؤمنين انها ريح الذين يغتابون المؤمنين يهمزونهم ويقعون في اعراضهم والحديث في سنن ابي داوود بسند صحيح من حديث جابر رضي الله عنه وفي سنن ابي داوود ايضا بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة عرج بي على قوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يخوضون في أعراض الناس يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم هذا هو جزاؤهم أن يجعل الله جل وعلا أظفارهم يوم القيامة من نحاس فيخمشون أنفسهم ويخدشون وجوههم وصدورهم جزاء وفاق لأنهم سلطوا ألسنتهم في هذه الدنيا على أعراض العباد لأنهم سلطوا ثعابينهم تنهش أعراض المؤمنين المسلمين إن الهمزة, إن الهمزة وإن الهماز والمغتاب إذا لم يتب إلى رب الأرباب ومسبب الأسباب قبل موته فإن عذاب القبر ينتظره اسمعوا لهذا الحديث الذي يخلع القلوب من الصدور وقد خرجه الإمام أحمد في مسنده قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنت معه وهو آخذ بيدي وعلى يس وعن يساره رجل آخر فمررنا بقبرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أوحى الله إليه قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بل إنه كبير أيكم يأتيني بجريدة يقول فانطلقنا فسابقته فسابقته فأتيته بجريدة فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم قطعتين ثم وضع على قبر قطعة وعلى الآخر قطعة وقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يخفف عنهما ما كانت رطبتين وإنهما لا يعذبان في الغيبة والبوت أما حديث ابن عباس الذين تسمعونه وهو مشهور في الصحيحين ذكرة النميمة لكن في هذا الحديث الذي قد خرجه الألباني وغيره من منصحه في مسند أحمد ذكرة الغيبة فدل ذلك على أن الغيبة من أسباب عذاب القبر ويل لكل همزة اللمزة يا لفضاعة هذا الحصاد يا لفضاعة هذا الكسب احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغن كأنه ثعبان كم في القبور من صريع لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان يقول ابن مسعود رضي الله عنه والله إن أحق شيء بطول حبس اللسان وهو العالم الجهب رحمه الله ورضي عنه ودخل عمر رضي الله عنه على أبي بكر وهو آخذ بلسان نفسه وهو يخاطب لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد أبو بكر رضي الله عنه صاحب اللسان الشاكر الذاكر لأن هؤلاء العارفين بالله العالمين بالله تبارك وتعالى يعلمون نتيجة ما يتلفظ به اللسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في نار جهنم سبعين خريفة وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سأله معاذ بن جبل والحديث في سنن الترمذي بسند صحيح قال يا رسول الله وهل إنا أو أننا مؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد, إلا حصائد ألسنتهم ويل لكل همزة اللمزة ولا تحتاج الهمزة أو لا يحتاج الهمز والغيبة إلى كلام كثير بل حتى ولو كان ذلك كلمة واحدة حتى ولو كان كلمة واحدة فإن الإنسان قد يهلك بها جاء في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في صفية زوجة رسول الله يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا تعني أنها قصيرة قال يا عائشة لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجته لو مزجت وخلطت بماء البحر لمزجته وغيرته في وطعمه وريحه كلمة واحدة لأن أعراض المسلمين محترمة فإياك إياك أيها العبد رجلا كنت أو امرأة أن تلقى الله عز وجل وأنت ممن ينهى شلوحهم الناس وأنت ممن يخوض في أعراض العباد إياك إياك أن تسلط لسانك على المؤمنين جاء في جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام كل المسلم على المسلم حرام نفسه وعرضه وماله نفسه وعرضه وماله هذه هي حصاد الغيبة ويل لكل همزة اللمزة بعض الناس ليس له شغل إلا الكلام في الناس ويقول إن الذي أقوله حق نقول نعم إنه حق لكنه غيبة لكنه تنقص من العباد ولومزه بعض الناس لماز أيضا يتنقص العباد فيرى نفسه أنه الكامل العباد كلهم لا وزن لهم إلا هو لذلك يحتقر جهودهم يحتقر أعمالهم ليس للعباد عنده شأنه هو الكامل في كل شيء فهو يهمزهم ويلمزهم ويسعد ويتلذذ بذلك والعياذ بالله ونقول والله أيها الإخوة ليس هذا إلا في كثير من عامة المسلمين بل في بعض خاصتهم ممن ينتسب إلى العلم والدعوة يهمز ويلمز من أقرانه وزملائه الذين يعملون في نفس الحقل إن كان داعية قد برز أو قد ظهر أو نفع الله به يسلط عليه ثعبانه ولسانه فيهمزه ويلمزه ويتنقص منه بشتى أنواع الوسائل سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة يريد أن ينقص من شأنه حتى يفر الناس عنه إليه لأن هذا الرجل لا يرجو بعلمه وجه الله والدار الآخرة بل يريد ذياع الصيط يريد الشهرة والسمعة يريد أن يعلو اسمه على قمم الجبال على حساب الإسلام ولذلك تجده يجرح ويعدل بلا مسوغ ولا دليل شرعي فبمجرد ان يقال له إن الداعي الفلاني أو العالم الفلاني قد قال كذا على طول يسلط لسانه عليه دون تأكد ولا تثبت لم يسمع شريطه لم يقرأ كتابه لم يلتقي به لم يناقش أبدا يسلط لسانه فهو جعل نفسه قاضيا على الدعاة وعلى العلماء ما سلط لسانه على أعداء الإسلام الذين صوبوا بنادقهم ومدافعهم في نحو صدور المسلمين لا على إخوانه وجاء في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في مؤمن ما ليس منه من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج من مقال قيل يا رسول الله وما ردغت الخبال قال عرق أهل النار وعصارة أهل النار أنت تتنقص من هذا العالم أو من هذا الداعية ويلك ويلك أيها الهماز لماس إذن هذا أمر شاع وصارت الغيبة فاكهة المجالس ووقع فيها الخاص قبل العام والفاضل قبل المفضول والعالم قبل الجاهل إلا من رحم الله تبارك وتعالى عصمني الله وإياكم منها بمنه وكرمه ويل لكله مزة لومزة إنه وعيد من الله وعيد من الله جل وعلا لهذا الهماز اللماس لا تتنقص مسلما ولا تتنقص من شأن مؤمن لعله خير منك قد ترى نفسك أنك خير منه في جانب من الجوانب لكنه خير منك في جانب آخر قد ترى نفسك أنك خير منه في جانب اللسان والفصاحة والعلم والدعوة لكنه خير منك إنه أكثر منك صلاة خير أكثر منك صياما أكثر منك صدقة قد يكون في قلبه من الإخلاص ما ليس في قلبك إذن لا تجعل نفسك في القمة فإن من جعل نفسه على قمة الجبل وجعل الناس كلهم في أسفل هذا الجبل فإن الله عز وجل يذله ويحطه لأنه سوف يكون متكبرا والمتجبرون المتكبرون لا يدخلون الجنة لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر والعياذ بالله ويل لكل همزة لمزة وقد علمتم معنى هاتين الصفتين الآن جمعتا في هذا الإنسان وليس بالضرورة أن يكون كافرا بل قد يكون مسلما ويل لكل همزة لمزة ثم قال بعدها الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالاً وعدده هذه الآية كما يقول بعض أهل العلم كالتفسير للآية التي سبقتها الذي جمع مالاً وعدده جمع المال في ليله ونهاره عمر وقته وحياته في جمع الأموال وفي كنز الثروات وعدد ذلك عدده فحرص على كثرته حرص على زيادته حرص على ربوه وعلوه ونمائه الذي جمع مالا وعدده وليس العيب في جمع المال إن كان من الحلال إن لم يشغله ذلك عن طاعة الله تبارك وتعالى بل العيب في تعداده العيب في الحرص على زيادته بلا مسوغ شرعي الذي جمع مالا وعدده يجمع المال من الحلال ومن الحرام لا هم له في هذه الحياة إلا زيادته فهو يحسن الحساب يحسن الحساب ويهتم بما دخل وبما خرج وبما زاد وما نقص وما نمى وما ربى وما قل وما كثر يحسب أن الذي جمع مالا وعدده يحرص على جمع المال ويغفل عن طاعة الله تبارك وتعالى الذي جمع مالا وعدده أنساه ماله ربه وكم من إنسان من ألهته أمواله عن طاعة الله كم من إنسان قد شغلته ثروته عن عبادة الله تبارك وتعالى الذي جمع مالا وعدده نعم يجمع المال من الحلال ومن الحرام لا هم له إلا المدخل والمخروج فكأنه لا يعيش لشيء إلا الماء ولذلك جاء في مسند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر في هذا الحديث بمعناه أن الحريص على المال وعلى الشرف يضر بدينه كمضرة ذئبين جائعين دخل إلى غنم يحرص على جمع الماء لأن الإنسان إذا حرص على جمعه فإنه سوف يضر بآخرته لا محالة ولا مفر له من ذلك ولذلك يقول بعض السلف الحرص نوعان حرص نافع وحرص فاجع الحرص النافع هو الحرص على طاعة الله والحرص الفاجع هو الحرص على الدنيا يكون صاحبها معذبا ملهوفا يرى نفسه دائما أنه في فقر ولذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن من كانت الدنيا همه شتت الله قلبه ومزق شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له لأنه حريص على الدنيا والحديث في سنن التلمذي بسند صحيح الذي جمع مالا وعدده فيضيع عمره الذي هو رأس ماله في الحرص على جمعه وهو في الحقيقة جعل خازنا وحارسا على هذا المال لأنه لن ينتفع بكل هذه الأموال الطائلة لن ينتفع بها بل كأنه حارس عليها لأنه يوم أن يموت يفارق هذه الأموال فيأتي الورثة فيقسمون ماله ويتمتعون بثروته في الوقت الذي يحاسبه الله عز وجل على ما خزن وعلى ما جعل في رصيده على هذا المال فلسا فلسا وفرنكا فرنكا ودينارا دينارا جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاث أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع اهله ويرجع ماله ويبقى عمله يبقى عمله يبقى مدينا بعمله وجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الشخير عن ابيه رضي الله عنهما قال انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يقول ابن ادم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت هذا هو مال الإنسان الحقيقي الذي يتصدق به ابتغاء وجه الله جل وعلا هذا هو المال الذي ينفعك يوم القيامة أما المال الذي أكلت فأفنيته أو لبست فأبليته فإنك لم تنتفع به إلا إذا نويت بذلك كف نفسك فإنه يعد ذلك لك صدقة عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة يوم أن ذبحوا شاتا والحديث في سنن الترمذي بسند صحيح وكان قد تصدق بجل الشات إلا ذراعها فقالت قال الحبيب المصطفى لزوجته يا عائشة